لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المفسدين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملون ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون ألي الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهذ الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل أن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل أن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل أنهم سكاث رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُفْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ